it eimenä humjunneten, Fosaddu ansebili lehifelehumadebum muhin. Lenturnia anhum, emueluhum, wale, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele, emuele,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 Aulaihka hizbu shaytan. Ala inna hizba shaytani humu al-khasiroon. Inna al-lazina yuhadduun allaha wa rasulahu aulaihka fiil al-adhalin. إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا <تصفيق> ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من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 لا كلها بالعالمين واشهد أن لا إله إلا الله وليه وصالحي واشهد أن محمد ربه ورسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبه هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما أدب الله عز وجل عباده المؤمنين في هذه الصورة بأداب عظيمة والأدب كما قال السلف أنهم كانوا يقدمون الأدب على على العلم، وبعضهم يقول تعلمت العلم عشينة سنة سنة، وتعلمت الأدب ثلاثة طلبت العلم عشينة سنة أو تعلمت العلم عشينة سنة وتعلمت الأدب ثلاثة نسم، وكان السلف وحمهم الله تعالى يقدمون الأدب على على العلم، والأدب هو مجموعة القيم والمرسل. التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن فأدب الله عز وجل عباده المؤمنين أدبا في أنفسهم وفي مناجاتهم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبذ والتقوى واتقوا الله الذي إلي تحشروا أدبهم كذلك في مجالسهم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل أنشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم ضاجع الله بما تعملون خبيث فصورة هنا مشقونة بمجموعة من المرهلي والآداب التي أراد الله عز وجل أن يتأدب بها المؤمن كما أدبهم قبل ذلك حتى في نظرة يعني حديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله وئلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم حتى في في نظرة الصوت يكون هناك توقير للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ترتفع نبر الصوت مع على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يستعملون هذا الأدب مع هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حين رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلين يرفعان أصواتهما أسوأ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتوعدهما عمر وقال لو كنتم من من أهل هذه البلدة لأوجعتكم ضغبا يرفعان أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن هذا الأدب استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته اهتمام القرآن بالأدب وترسيخ دعائم من أدب في نفوس المؤمنين هذه هي المراتب وهذه هي الفضائل التي يحبها الله جل وعلا والتي ينبغي أن يجاهد العبد نفسه عليها في في هذه الدنيا فلما أدبهم مثل لهذه الأدب جاء سياق السورة كذلك بأدب آخر وهو أدب مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أجمل من رؤية القمر وكل منهم يريد أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بين يديه يحدثه ويناجيه وقد لا تكون مسألته يعني في درجة من الأهمية التي يشغل بها التي يعني يشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأدبهم الله عز وجل بأدب في مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم رفعا للنبي صلوات الله وسلام عليه وسلم وبيانا لمقامه الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يتأصل في نفوس المؤمنين. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يتأصل في نفوس المؤمنين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون لهم من الإجلال والتوقير والتعظيم اللائق ب يعني مرتبته صلى الله عليه وسلم فهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خطبهم بخطاب الإيمان وبالرابطة التي ينبغي أن, أن, أن يتواصلون من خلالها رابطة الإيمان ورابطة العقيدة يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول والرسول هنا الألف واللام هو الألف واللام العهدية والرسول أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم مختصر. فأمرهم الله جل وعلا إذا أراد أحدهم أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم والمناجاة سأله بين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناجاة الكلام الذي فيه إسقاط. فإذا أراد أحدكم أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد بين يدينا جواكم صدقه تصدقوا قبل أن تجلسوا بين يديه عليه الصلاة والسلام وتحدثوا وتناجوا تصد يعني فقدموا بين يدينا جواكم صدق وهذا أمر والأمر مفاده الوجوب فقدموا بين فقدموا بين يدين نجواكم صدق تتصدقون بها تطهركم وتزكيكم بها حتى تليقوا بمقام المج بمقام المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما يعني لحن يعني, يعني الناس على النبي صلى الله عليه وسلم علي اكثروا عليه على يعني الله جل وعلا بهذا الادب فأمرهم فقدموا بين بين بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر هذه الصدقة قبل مناجاتكم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك خير لكم من أن تناجوك بدون صدقة لأن الصدقات كما كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليهم ذلك خير لكم وأطهر وأطهر لقلوبكم ونفوسكم والصدقة صدقة المال تهرى تهرى للمال وتهرى للنفس من الشح ومن البخل وإحنا ذكرنا قبلا بأن المال يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم فتنة وإن فتنة أمتي في المال نصيبة المال إذا لم تنفق هذا المال كما أمرك الله سبحانه وتعالى استعبدك هذا المال وصيارك عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة. في ناس كذا؟ في في هل هناك أناس هناك؟ أقول والله نعم، أي والله في. هناك عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، وعبد الجاه، وعبد السلطان، وعبد المنصب. تعيس عبد الدينارو تعيس عبد الديورم تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش لو دخلت في قدمي شوكة فلن تقش فل... فلا أخرجت من من من قدمي ذلك خير لكم وأطهر هذا هو طريق النجاح من المال نقد نفق المال فيكون في يدك وليس في قلبك كيف يكون في يدك تعمل فيه كما كما أمرك الله سبحانه وتعالى تنفق تنفقه فتكون لك سلطاناً فيكون لك سلطان عليه وطبعاً فقد توفيق في ناس معها يعني مليارات ولا تنفق شيء ولا تنفق شيء وقد ينفق على ملذاته وشهواته وفي الحقيقة هو إذا لم ينفق بالخير سينفق هي في الحرام هي معدلة إذا إذا في الحلال وفيما أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الإنفاق يعني يعصمك الله جل وعلا من الإنفاق المالي في الحرام فإن لم تجدوا وهنا يعني لأن هذا تشريع من لأن هذا تشيع من الله سبحانه وتعالى، فإن لم تجدوا هذه الصدقة طيب بعض الناس قد يحتاجوا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليس معه صدقة ماذا يفعل فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الصدق على على قاتل أما من لم لم يجد هذه الصدقات فإن الله غفور رحيم يعني معفون عنه غفر الله عز وجل له مخالفته لهذا الأمر لماذا؟ يبدو الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم النبي عليه الصلاة والسلام يقول وحديثه في الصحيح إذا أمرتكم بأمر إن فأتوا منهم ما استطعتم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم هنا أيضا في إشد انكم إذا لم تجدوا مات يعني هذه الصدقة فاستغفروا الله استغفروا لعدم إجابتكم هذا الأمر لذلك هو أشار لهم إلى الاستغفار بطريقة بذكر صفاته سبحانه وتعالى أسماء وصفاته فإن الله غفور رحيم غفور صيغة مبالغة كثيف المغفرة ومغفرة الله سبحانه وتعالى يعني استث أثر المعصية في الدنيا وفي الآخرة، لأن المعصية لها لها شؤم في الدنيا ولا عقوبة هي في الأخيرة فمعنى المغفرة إذا لدي شؤم معصية في الدنيا وكذلك العقوبة رفع العقوبة في الأخيرة فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، ومغفرة أسر من رحمته ولذلك دائما يقدم الله سبحانه وتعالى. اسمه الغفور على اسمه الرحيم لأن مغفرته سبحانه وتعالى صفته هي أثر من من من أثار رحمته سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم لعندما نزلت هذه الآية فهب الصحابة المراد وفهموا بأن الله جل وعلا أراد أن, أن يؤدبهم بهذا الأدب وأن لا يكفروا على النبي صلى الله عليه وسلم عنه فامتنع كثير منهم عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم و... فنزل قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات يعني أخفتم من استمار هذا هذا الحكم عليكم على الدوام طبعا هذا الحكم يعني أنزله الله جل وعلا لحكمة هو يؤدبهم الله سبحانه وتعالى بيه حتى يتعلموا الأدب ويعني يتعلموا يعني يعني الالمكانة اللائقة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس في أي وقت تحتاجي تكلم النبي صلى الله عليه كما أدبهم إن الذين ينادون من وراء الحجرات لما جاء أقع ابن ابن يعني التميمي في وفد من بني تميم ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خلف الحجرات وهو في بيته فقال جل فأنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك مئة مئة الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخوج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لذا يقول أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات بين يدينا جواكم للنبي صلى الله عليه وسلم صدقات خفتم من استمرار هذا الحكم عليكم فتعجزوا عنه وهذا حدث الصحابة أشفقوا على أنفسهم أنهم لا ينالون النبي صلى الله عليه وسلم إلا لزل أن يقدم بينه صدق علي رضي الله عنه طبعا يعني كما قال كما يعني بين الإمام يعني مجاهد رحمه الله تعالى قال قبل نسخ هذه الآية علي رضي الله عنه الجميع أحجم عن نجاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلي رضي الله عنه كانت له مسألة فتصدق بدينار بدينار وذهب لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأله عن مسألة فأنزل الله جل على النخصة فكانوا يقولون بأنه يعني بأن الآية هنا يعني بأن عليا رضي الله عنه هو أول من امتفر الأمر في هذه آية ثم نزلت النخصة بعد ذلك النخصة إيه؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا يعني, يعني فيه لم تفعلوا إيه؟ إذ لم تفعلوا إني إنهم مش مش هم زاهوا نجل النبي صلى الله عليه وسلم لا هم أحجموا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم تفعلوا تاب الله عليكم وأرض الله جل وعلا أني أن يتوب عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتطيعوا الله ورسوله تاب الله عليكم يعني رفع عنكم إيه رفع عنكم هذا الأمر فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتطيعوا الله ورسوله ولذلك السلف جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية ناسخة لوجوب الصدقة بين يدي النبي صلواته الله عليه وسلم. إذا نزلت النزلة رخصة لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يرد سبحانه وتعالى في أحكامه وتشريعاته أن يشق على الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعشته بالحنيفية السمحة فكل تشريعات ليس فيها حرج على الناس وكل, وكل شيء أدى إلى, إلى, إلى الحرج يرفع الله سبحانه وتعالى وهذا هو يعني خصائص وهذا وهذه خصائص الشيعة الله سبحانه وتعالى إذا جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية ناسخة للحكم ناسخة لماذا؟ ناسخة للوجوب لأن الله جل وعلا يقول فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إذا قبل الله منهم سبحانه وتعالى رفع هذا الأمر عنه نسخ الوجوب لكن بقي إيه. بقي للصحاب بقي إن ال إن إيه إن, إن من الـ من ال ال من الأمور المستحبة أن تفعلوا ذلك لكن ما اللي ما فعل فإذا لم, لم, لم تفعله تاب الله عليكم فقيم الصلاة واتوزجا على أن الله سبحانه وتعالى في البداية قال فإن لم تجدوا يعني لم لم لم لم يفرد الصدقة بين بين بين يدي مناجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا على قادر الذي يستطيع أن يتصدق ولكن مع ذلك خفف الله عز وجل عن عباده لأنه رأوا بأنهم التزموا هذا الأدب وتعلموه وفهموا رسالة وأنا ذكرت لكم قبل مهم جدا أن تفهم الرسائل التي يرسلها الله جل وعلا لك صحيح هذه رسالة في الوحي المنزل من السماء لكنك أنت ستجد رسائل كثيرة لو تأملت ولو تبصرت وسائل في معاملة الناس، في معاملة زوجك لك، في معاملة دمتك لك، وسائل، تعرف، تعرف منها يعني تتبصر بها أمرك، فمهم أن يكون عندك بصيرة، عندما ترى الأمور تغيرت معك، فرجع نفسك، وراجع يعني مواطن الخلل، عندما ترى معاملة أهلك تغيرت، معاملة دمتك تغيرت معك، فراجع نفسك أيضا. لذا مهم ان يكون المؤمن عنده نوع من حساسية حساسية عالية عنده الشفافية فيفهم رسائل ويفهم ومجرد كده ان هو يخطئ في لفظ ف ف فتأتيه رسالة فيفهم فيفهم رسالة مباشرة كذلك كان الصحابة تقضي اللبطان عنه والنبيبه بالإشارة يفهم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإقامة الصلاة طبعا دائما الأوامر في كتاب الله جل وعلا يقول فأقيموا الصلاة وإقامة الصلاة المقصود بها ليست كفعل الصلاة لا إقامة الصلاة تعني إقامتها بشروطها وأركانها وخشوعها وخضوعها ويعني يعني كل هذه المعاني يشملها فأقيم الصلاة جعلوها قائمة ووالصلاة لا تقوم إلا إذا وديت في في أوقات التي أمر الله سبحانه وتعالى وديت في في الجماعات وفيها الخشوع واستحضرت في واستجمعت أركانها وشروطها وانتفت موانعها فأقيم الصلاة وآت الزكاة ودائما يقرن الله سبحانه وتعالى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة هي أجل العبادات البدنية والزكاة هي أجل العبادات المالية. وسُميت الزكاة زكاة لأنها تزكي مالك. الزكاة في اللغة معنى الطهارة والنماء. زك الزرع إذا نما وزكت الأرض إذا ربت ووو زيّنت فالزكاة في اللغة معنى التطهير. فقيم ولذلك وسُميت الزكاة زكاة لأن فيها معنى الطهارة. تطهئ المال وتطهئ قلبك من الشح ومن البخل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يسميها الله جل على يا ضريبة لا كما يسميها الناس سماها زكاة لتعلم أن انفاقك لهذا المال لو أسهل في قلبك في, في, في زكاة نفسك وفي, وفي طهارة مالك كذلك حتى لا تمتني عن الزكاة يوما ما ما يفعل الناس الان كل واحد منهم يحاول يعني يعني يحيد عن هذه الضرائب الظالمة الزكاة الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في المال هي ربع العشر لكن الضرائب عشرين وثلاثين واربعين في المينة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمركم به وهذا هو عنوان سعادة العبد طاعت الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والله خبير بما تعملون حضارهم في نهاية السؤال. في نهاية في نهاية الآية بأن سبحانه الله خبير بكم اسم الله الخبيب يتضمن إثبات يتضمن إثبات صفة الخبرة لله سبحانه وتعالى. ومعنى صفة الخبرة لله جل وعلا أن الله جل وعلا عليم ببواطن الأمور وعليم بدقائقها وعليم كذلك بزوات الصدور ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم فمقتضى قوله تعالى والله خبير بما تعملون أن يعمل العبد على مراقبة الله سبحانه وتعالى في قف القول والفعل وأنت, وأنت تتكلم وأنت تتعامل تراقب الله سبحانه وتعالى والله خبير بما تعملون الفعل المضارع هنا. يعني كل ما كل عمل ياسم لك ظلالا من التجدد والحدوث كل شيء. مكشوف بين يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. افيد. ايش حد يخفى على الله سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. هنا انتهت سياق الصورة في سياق الادب. انتقل سياق الصورة الى بيان صنف اخر من الناس. وهذا الصنف هم المنافقون والمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبتنون الكفر هم يتسمون بأسماء المسلمين ولكنهم ولكن قلوبهم كافرة بالله سبحانه وتعالى يظهرون الإسلام وقلوبهم مفعمة بالكفر بالله سبحانه وتعالى تدنست بالكفر وداء النفاق داء داء ين عضال وهم الطابور الخامس دول بخطر المنافقين على المسلمين لأنهم ده, ده عدو من داخل الصف والعدو الذي من من داخل الصف بيسبب خلخلة الصفوف وتقويض البنيان من الداخل ولخطر النفاق أنزل الله جل وعلا آخر صور آخر صور القرآن نزولا كانت صورة الفضحة صورة التوبة التي سمها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالفضحة لأنها فضحت أس المنافقين وكشفت أسرارهم والله جل وعلا أوضح كثيرا من صفاته لأميين لم يذكر الله جل وعلا أنت دائما ترى الله سبحانه وتعالى لا يذكر اسم أحد من المنافقين أبدا هو دائما يذكر إيه صفات هؤلاء لأن المشكلة مش في الموجودين فقط فهؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء سيموتون وسيرحلون هؤلاء لهم نظائر على مر التاريخ فلذلك يذكر الله جل وعلا صفاتهم ولذلك لم يسمي الله جل وعلا في كتابه الكريم إلا, إلا أصنافا معدودة من المتافقين لم يسمي أحدا ولكن ذكر صفاتهم منهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى عمر رضي الله عنه عمر كان يذهب إلى حزيفة الصحابة ظنوا من من كثر ما أخبر الله جل وعلا من صفاتهم ظنوا أنه لن يخرج أحد عن عن هذا النفاق حتى كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى يذهب إلى حزيفة وهو سب المنا... النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حزيفة فقط رضي الله عنه بأسماء المنافقين لم يعلم أحدا غيره حزيفة عبدلمن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأ عليه وسلم أعلمه بأسماء المنافقين فكان عمر رضي الله عنه يذهب إلى حذيفة يقول نشطك الله سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عمر الفاوق عمر أمير المؤمنين والملهم المحدث الذي كانت الذي كان ينزل القران يوافق عمر والملائكه تحدث عمر بالحق فتكلم عمر رضي الله عنه بالحق يذهب إلى الى الى حذيفه يقول له سمني لك رسول الله نشهدك الله سمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ضمن المنافقين في فيقول لا فيقول يعني لا يعني يقول لا ولا أزكي بعدك احد وكان عمر رضي الله عنه هو الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن، فلما كسر الباب دخلت الفتن على الأمة. عمر رضي الله عنه وكان الباب الذي يحول بين الأمة وبين الفتن. إذا انتقل السياق الصور إلى بيان سمت صفة من من صفات هؤلاء المنافقين التي تنافي تنافي الإمام. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ هنا ذكر لم يسمهم باسمهم من المنافقين، وتت ذكر صفاتهم هنا ألم ترى تعجيب من حال هؤلاء؟ بالاستث皇 هنا ي stakeholder به التعجيب ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ الولاء والبراء من أغسر الصفات, الصفات المؤمنين الولاء لله ولرسوله صلى الله وسلم عليه، وللمؤمنين والبراء بمعنى العداوة والبغضاء للكفر والكافرين نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم ثلائم هذه أعلى صور الولاء والبراء جهاد الكفار في سبيل الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون ومن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذا هذه أهم, أهم خصال للإيمان أن تكون مواليا مناصرا ولا بمعنى المناصرة والمحبة والقلب من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه والمؤمنين ظاهرا وباطنا والبراءة من الكافرين. هذه أهم. أهم خصال الإيمان قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ومعه الأسوة في ماذا إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر لا الله لك يعني في في هذه لأن, لأن كان لأن كان استغفار إبراهيم لأبيه عليه الصلاة والسلام عن موعده كان يظن أنه أنه سيؤمن، فلما تبين له أنه عدول، تبغض منه. العجيب من هؤلاء وهذه سمت المنافقين وأخص صفاتهم أيضاً.ألم ترى إلى الذين تولوا ق قوما غضب الله عليهم ومن الذين غضب الله عليهم فباء بغضب على غضب غير المغضوب عليهم اليهود؟ لذلك في في أنت أنت أنت تقرأ كل يوم خمسة مرات، ها؟ صورة الفاتحة أم القرآن أم الكتاب تقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المجانب والمخالف غير المغضوب عليهم أي غير غير الصراط المغضوب عليه ولا الضالين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى إذن أراد الله جل وعلا التعجيب من حال هؤلاء الامتضر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم تولوا اليهود ليه؟ وهم منافق لماذا كان المنافقون يتولون اليهود؟ اليهود هم لهم القوة ولهم المال دائما اليهود كان نازون فلذلك دائما كل واحد يريد يبحث عن مكان يعمل ايه؟ يوالي اليهود يظن فيهم القوة والمال والمناصرة مع أنهم قوم مغضوب عليهم ومعنى غضب الله عليهم أنهم مغزلون لذلك عجب الله لذلك أراد الله جل وعلا التعجيب هي من حال هؤلاء أنهم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم كيف يوالون يعني هذا هو العجب ولذلك لا يمكن أن, يكون أن يحدث هذا من مؤمن في قلبه إيمان. لا يمكن. يوالي عداء الله. يوالي قوم غضب الله عليهم. قوم سبوا, سبوا, سبوا الله جل وعلا. لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود يد الله مغلولة. يد الله مغلولة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نصب لأن اليهود قالوا تعب الله بعد خلق السماوات والأرض فجلس يستريح يوم السبت حتى الأنبياء لم يسلم منهم نبي تهموهم بالعظائم فالعجب من هؤلاء لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم المنافقون هؤلاء ما هم منكم لأنهم ايه كفار في إيه؟ في الباطن طيب ولا منهم لأنهم مؤمنون في الظاهر ما هو المنافق عنده اشكالية كبيرة جدا المنافق والجاحد الظاهره عنده مشكلة بين الظاهر والباطن. الظاهر لا يتوافق مع الباطن. انت تعرف الكفر المؤمن والكافر المؤمن شخصيوت وحدها الظاهر والباطن ايمان والكافر اللي هو كافر عنده كذلك توافق بين الظاهر والبطن وكافر لكن الاشكالية فيه اللي في هؤلاء اللي هو اللي هو الظاهر مؤمن وباطن كافر أو او باطن مقف وظاهر مستكبر وهو الجاحد دول عندهم مشكلة مشكلة كبيرة جدا ولذلك دائما لا يمكن ابدا المنافق كما قال الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول لازم يطلع من فلاتت لسانه ما ينبيك عن باطنه مش ممكن لأنه عنده مش حيضا يحافظ دايما على الصورة الظاهرة النقية دي لا لابد أن يظهر الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول لازم تعرفهم يطلع يخرج منهم من فلتات لسانه أقوال تنبيك عنه بأنه منافق جزالي قال جل وعلا ما منكم ولا منهم كما قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هم منافقا تبي يعمله بيخدع الله سبحانه وتعالى والله وش الله معنا بيخدع وإذا قاموا قاموا إلى الصلاة قاموا قساة يرئون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزب زبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لهو مع المؤمنين لأنو كافى ولا هو مع الكافيين لأنو بيظهر إيه بيظهر الإسلام هو بيوالي اليهود لي يعني اليهود هم ضل الحسن دو لو لم لو لم يولي اليهود مش هيكون عندها فلازم يقيم معاهم ايه علاقات وطيده عشان يقووا ولذلك هو تولاهم هم التفاكر منافق بيحب اليهود واليهود بيحبوا بيحبوا المنافقين من دي مصالح التقط ولذا يقول ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ولم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يحلفون على الكذب هو كذب هو ويحلف على بيحلف على كذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون هم صبي كبير جدا والله صبي كبير أن واحد يكون كذاب ويحلف على الكذب كذب بشكذب لا دهو بيحلف عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من يمينه من يمين الغموس واليمين الغموس هو يشمل الحلف على كذب ويشمل اليمين الذي يقططع بحق حق مسلم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وهم يعلمون أنهم كذبون الجملة دي جملة حالية امتدأوا الخبر وهم يعلمون كذبهم في ناس كده يجذب وكما يتنفس اي والله اي والله ولا يكذب حتى الأول يصدق نفسه أنا والله رأيت أحد هؤلاء. هو يقول أولاً لازم الأول أنا صدق نفسي. إذا إذا الأول لم يجزي هو يفكر. لو أنا لو لو, لو لم أكن مقتنع بها يبقى لا أنا استطيع أن أن أن يقنع بأحد. فالأول يقنع بها نفسه. يعني يعيش كده يوو كذا مع نفسه. يعيش يعيش نفسه في الكذب. فيصدق هو الكذب. ولما يصدقه. يشيعوا بقى بين الناس. مين الناس دي? دي نفايات بشارية فعلا والله. سبحان الله. وربك يخلوق ما شاء الله. هنا هؤلاء توعدهم الله عز وجل لغطف هؤلاء. خطرهم. ولأنهم في داخل الصفوف، وأنه بيأدي إلى خلخلت صفوة. هو, هو ابن أبى فع... ماذا فعل ابن أبى في في في أحد؟ انسحب بثلث الجيش. تخيل جيش الصحابة كان يبلغ تسعمائة مقاتل. قريب من هذا. وال بالسيوف بالأيدي. يعني الزراع لو اثر مش مش القذائف اللي ممكن يكون مجموعة تقابل مجموعة يعني في رمي وفي طائرات لا لا ده كله كله باليد بالزراع بالسيف فانسحب بثلاثة جيش اما اكثر من ثلاثة الاف من المشركين يعمل ايه يخلخل الصفوف هو الذي اراد هؤلاء يخلخلوا صف الصحبة رضي الله وشوف يخرج معهم وينسحب طبعاً لو لم يخرج من البداية لكان أولاً لكان لأن الصحابة دائما يخرج وينسحب بيعمل تخلخلة بيعمل انكشاف وهذا اللي حدث في عمان يوم واحد حدث, حدث انكشاف والمشاركون بغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبغتوا الصحابة فلخطر هؤلاء ولأنهم لا, لا ينتبه إليهم لأنهم يتسمون بأسماء المؤمنين وهم معهم في الظاهر لكن الباطن هم كفار بالله سبحانه وتعالى كما قال جل هم العدو فاحذروا الناس دي هي هم هم العدو او لا كما قال جل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحصى والنسل والله لا يحب الفساد لذلك توعدهم الله جل وعلا بألوان من العقوبات. أعد الله لهم عذابا شديدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. تواعدهم الله سبحانه وتعالى. والعذاب شديد في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ساء العمل عملهم. وساء الفعل فعله. وساء المقال مقالهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة يعني، اتخذوا أيمانهم ال, ال كانوا يقسمون للصحابة وللنبي صلى الله وسلم عليه وسلم وعليه أنهم مؤمنون، فاتخذوا أيمانهم جنة وقاية وستف حتى يعصموا من الصحابة ينهم قفوا أصلاً، فاتخذوا إيمان إيمانهم بالله ال اللي هو المدعا الذي يدعونه جنة وقاية وستف حتى لا يقتلهم الصحابة لأنهم لو كان لو أظهروا ما هم عليه سيقتلون تأخذوا أيمانهم جنة طيب إيه اللي حصل بقى لما المنافق ده سيظهر الإسلام ويبطن الكف ستخرج منه إيه ستخرج منه أفعال آسمة وهم في الظهر إيه مسلمون يبقى سيصدوا عن سبيل الله لما واحد ينخدع فيهم ويغتروا بهم ويرى فعالهم آثمة إبقى هيصدوا عن سبيل الله ولا لا؟ لذا قال جلل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله لأنهم في الظاهر بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون وفي الحقيقة بأنهم كفار وبالتالي هيخرج منهم أفعال أثيمة ستصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فتوعدهم الله جل وعلا فلهم عذاب مهين كما امتهنوا اسم الله سبحانه وتعالى بالحلف بالأيمان الكاذبة فلهم عذاب مهين وأنا ذكرت لكم قبل أنه أن العذاب المهين ده العذاب اللي فيه هانة والعذاب اللي فيه هانة يخص الكفار المؤمن حتى وإن دخل النار فإنه لا يعذب بإهانة لأنه كريم على الله سبحانه وتعالى. حتى ولو دخل الضوء. لذا قال جل وعلا. وللكافرين بالاختصاص. وللكافرين عذاب مهين. لذا والجزاء من جنس العمل. زي ما امتهموا الاما الايمان وامتهموا اسماء الله جل وعلا بال بالحلف الكاذب والايمان الكاذبة والايمان الفاجئة. فلهم عزام مهين سيهينهم الله سبحانه وتعالى في هانا في إزلال وحتى لا يختزن الناس وحتى لا يختزن مختزن بما هم عليه من الأموال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أبدا لا الأموال ولا الأولاد ولو يعني ولو افتدى بملء الأرض زهبا. لن يقبل منهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذا هنا توعدهم الله جل وعلا عد الله عد عد لهم عذابا شديدا. عد الله لهم عذابا شديدا. فلهم عذاب مهين. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دي عقوبات بيضعهم الله سبحانه وتعالى حتى يرتديوا عن ذلك لو كانت لهم عقول يعقلون بها. يوم يبعثهم الله جميعا وفي وهذا في الدنيا كل الكلام. يوم يبعثهم الله جميعا أيضا مش كله في الدنيا طبعا في عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة وخلود في النار وعذاب مهين في النار. يوم يبعثهم الله جميعا يعملوا إباء حين قفون بين يدي الله جل وعلا فيحلفون له كما يحلفون لكم هم مقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى سيحلفون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. حلفوا بين يدي الله جل وعلا. يوم يبعثهم الله جميعا جميعا كل المنافقين دول هجموا كلهم مع بعض. يعني يعني أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله أزواجههم اللي هو إيه؟ منافق مع مع المنافق والسارق مع السارق والزاني مع الزاني وعبد ال... ال... ال... النار مع عبد النار وعبد الصليب مع عبد الصليب كل والصنف مع نظيره وقرينه يوم يبعثهم الله جميعا هؤلاء منافقين ومعهم كذلك واحد معهم ما وكان يولون اليهود في الدنيا يبقى خليك معهم بعد أيضا في ال... في ال... في, ال... في الآخرة رغم أن منافقين أبشع من اليهود المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرهم آخر شيء في النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. يَوْمْ يَبْعَثُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ مش كانوا يحلفون لكم في الدنيا سيحلفون بين يدي الله جل وعلا. ومعنى هذا إيه؟ إن النفاق تمكن من قلوب هؤلاء حتى في لحظة ماتوا على هذا النفاق ولم يزل معهم هذا النفاق حتى بعثهم الله سبحانه وتعالى وهم يعذبون في القبول قلوبهم منافقة حتى بعثهم الله جل وعلا بين يديه فيحلفون لهم لأن من شب على شيء شاب عليه ومات عليه وبعث عليه وحشر عليه صلى الله عليه وسلم والعفيد ونحفظنا وإياكم ثبتنا وإياكم أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وإياكم من النفاق ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فيحلفون له كما يحلفون لكم. ويحسبون أنهم على كم كانوا يحلفون لكم فقدون يحلفوا بين يدي الله جل وعلا. ويحسبون أنهم على شيء. بس المشكلة عندها أولئية. هم لا يعلمون جلال الله جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم. وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جوى شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم. سمعهم وبصاهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقد الله الذي أنتقى كل شيء وخلقكم أول مرة وإلي ترجعون ويحسبون أنهم على شيء ألا ألا حفو تنبيه انتبهوا اسمعوا أيها الناس ألا إنهم هم الكاذبون نزيهم هم, هم أهل الكذب على الحقيقة هم من اجتمع فيهم الكذب بكل مقوماته وصفاته ألا إنهم الجملة هنا فيها عدة مؤكدات جملة اسمية وإن واستعمال اسم اسم الفعل ألا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان يعني استول عليهم الشيطان الاستحواذ يعني الاستحوذ يعني الاستيلاء استحوذ عليهم الشيطان يعني استول عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله كذا ولا ولا يزكون الله إلا قليلة والقلوب لما لما لما تن... لما, تن... لما إذا نسيت ذكر الله ما لما يحدث للقلوب تفسد القلوب والله والله تفسد القلوب وتصدق وتمتلق بالعفل والأفل فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان المجموع دي يلاقي الخطابه على مين بقى? على المنافقين دول واليهود والجماعة دول كلهم. يلاقي حزب الشيطان. الحزب اللي هم تحزبوا المين لمن? تحزبوا النصرة الشيطان. تخيل واحد في الدنيا. عمره في الدنيا. على انت على قدر العمر القصير ده. هناك جنة وفي نار. يعني انت المش... العقبة الكاود عندك في العمر ده. والمشكلة ان العمر ده حينتهي في لحظة انت لا تدري اين هذه اللحظة. فهؤلاء باعوا. الفانية. باعوا الباقيها بالفانية. أولئك حزب الشيطان? ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان ده. كل حزب وكل جماعة تحزبت لنصرة الباطل ولنصرة الكفر وللكيد من المؤمنين هم دول هؤلاء حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان ولا تظنوا أن حزب الشيطان مهما أوتي من أسباب القوة حيفلحه لا ألا إن حزب الشيطان هم القاسب عبد الله وعبد العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسولي النبينا محمد وعلى آية الأسلام يا جميع